بسم الله الرحمن الرحيم نجم لا هوى ما ضل صاحبكم وما روا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي محا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق أعناكم أدنى فتذلى فكان قواب خوسين أو أدنى فأوحى إلى عوده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أبت مارونه على ما يرى ولكد رآه نذلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يعشى الصدرة ما يرشى ماذا غلصر ما قرى لقد رآ من آيات ربي الكفرى أَفَرَعَيْتُمُ الْلَاكَ وَالْعُزَّى وَمَنَادَ الثَّالِهَا الْأُفْرَى أَلَكُمُ الْذِكَرُ وَلَهُ الْأُنْتَى تلك إذن كسمة ضيزة إن هي إلا أسماء نسميتموها أَنتُمْ أَفَاؤُكُمْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إن يتبعون إلا الظلم وما دموى الأرقس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمل الإنسان ما تمنى ولله الآخرة والغولى كم من ملكهم في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يشركون الملائكة تشبيه الانس وما لهم به من علم ان يتبعوا منهم والله ينتوا لا يغني عنهم شيئا فاعرضا عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم العلم. ان ان ربك هو اعلم بما يضل عن شريعه وهو اعلم بمن هدى ولله ما في السماوات وما في الارض يجزي الذين اشاءوا بما عملوا يجزي الذين اساءوا بما الذين لا ينهون كباغرا الحكم والفواحش للذين ان رب توسع المغفره واعلم بكم ان شاءكم من الارض واذا انتم اجنته واذا انتم أجنة في بطون اماتكم فلا ام تسقم هو اعلم بمن يضط اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعَنَهُ عَيْنُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهْوَ يَرَى أَمْ لَمْ يَنظُرْ إِلَىٰ مَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي يُسْأَلُ أَلَا تَجْرِي بِالْغَادِرَةِ مُذْرَاةً وَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِذَا مَا اسَاءَ شَأْنُهُ يُسْأَلُ هَلْ مِنْ ثم يجزاه الهزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنسان مدفة إذا تمها وأن عليهم مشهة الأخرى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَ كَعْبَةِ أُولَى وَهُمْ دَنَاةُ الْأَرْقَ وَقَوْمٌ خُيِّرُوا قَبْلَ أَنَّكَ هُمْ أَظْلَم وَأَطْغَى وَالْمُعْتَصِفَةُ أَهْوَى فَرَّشَاهَا مَا غَشَّى بِأَيِّ آلَ رَبِّكَ هذا نذير من النذور الأولى عزفة آرفة ليس لها مط من دون الله كاشفة أفمنها على الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فسيتو لله وعبدون